انظر كيف نصرف الايات ثم هم يصرفون قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله باته او جهره هل يهلك الا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين